ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أي يأتيهم بأس نبيات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 ولقد جاءتهم رسوله بالبينات فما كانوا يؤمنون فما كانوا يؤمنون بما كذبوا من قبل كذلك يضعف الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهده وإيوجدنا وإيوجدنا